اللعان وأحكامه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هلال بن أمية أن يأتي بشهود أربعة يثبتون اتهامه لزوجته وإلا فسيقيم حد القذف عليه فالحدود ليس فيها وساطات ولا شفاعات ضاقت الدنيا بالرجل الصالح لكن يبدو أنه ممن إذا أقسم على الله أبره فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد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 وبعد نزولها قال صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فإن الله قد جعل لك فرجا فقال قد كنت أرجو ذلك من الله فقال صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فانطلق أحدهم إلى زوجته هلال فاستدعاها فجاءت فلما اجتمعا عند القائد العادل سألها عن التهمة فأنكرت وكذبتها فخاطب صلى الله عليه وسلم الزوجين وقال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ سكتت المرأة وقال هلال يا رسول الله بأبي وأمي لقد صدقت وما قلت إلا حقا فقال صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما بدأ تطبيق اللعان فطلب من هلال أن يقول أربع مرات أشهد بالله إني صادق فقالها ولما جاءت الخامسة قال بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أصبح الأمر الآن بيد الزوجة ومن حقها دفع التهمة عنها بأن تطبق الجزء الآخر وهو قوله سبحانه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقالت أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ولما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب خيم السكوت وتلكأت المرأة وأوشكت على الاعتراف ثم قالت والله لا أفضح قومي وقالت إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذا هو اللعان أما نتيجته فهي التفريق بين الزوجين دون رجم أو جلد ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يسأل عن شريك أما الطفل الذي قد تنجبه فحكم بأنه لها وأنه يحرم أن يقال إنه ابن حرام بل أعلن القائد أن حفظ حقوق الطفل من واجبات الدولة فقال أنا ولي من لا ولي له ذهب الرجل من طريق والمرأة من طريق، وحملت المرأة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فأخبرهم بمعجزة ستحدث.